زي الفل أنا ويا حبيب الروح كل مرة لنا في حبنا سيد اللي جاي واللي راح في انا ويا حبيبي الروح كلمرة لنا في حبنا غنوة انجدت بحساس الغر